فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كَذَلِكَ النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جعلكم وما تحمل مِنْ أُنثَىٰ ve. ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من عمري ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابı و هذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم طري و تستخرجون حليه تلبسونها و ترلف الكفيه مواخر لتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كلٌ يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير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 Alem tara an Allah anzal min al-سماء ماء فاخرجنا به ثمرات فاخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها و من الجبال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 وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الذين تدعون مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا هرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن ولَئِنْ زَالَتَ أَنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقُسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَا يَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ